ذلل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولى باس شديد تقاتلونهم تقاتلونهم او يسلون فان تطيعوا ياتكم الله اجرا حسنا واذا تولوا كما توليتم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 تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه فانزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا ومن غالم كثير تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ووعدكم الله مغرمة كثيرة تأخذونها فعجلن لكم عَجَلْنَ لَكُم هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَنْذِرَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَن تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا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 هي سنة الله تبذلنا